وَمَا كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّنَا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَلُوعُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ نَصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا فَيَقولُوا رَبَّّنَا لَل أَرسَلتَ إِلَنَ رَسُلَم فَنَتَّ بِعَياتاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنين فَلَمَّا جَ أَهُمُ الحَقُّ مِنْ إِذِنَا قَاوا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 قل فأتوا مِنْ من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون